الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول لا اله الا هو اليه المصير احمده سبحانه واشكره واتوب اليه واستغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى اصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فان الوصيه المبذوله لي ولكم عباد الله هي تقوى الله سبحانه ومراقبته في السر والعلن فاتقوا الله عباد الله واتبعوا السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين ايها الناس المال في هذه الدنيا شريان الحياه شريان الحياه التنموي المادي كما أن الشرع والدين شريان الحياة الروحي والمعنوي، وللمال في نفس الإنسان حظوة وشره وتطلب حديث. إذا لم يحكم بميزان الشرع والقناعة والرضا فإنه سيصل بصاحبه إلى درجة السعار، إلى درجة السعار المسموم والجشع المقيت. ولا جرم عباد الله. فان حب ابن ادم للمال ليسري في جسده سريان الدم في العروق كيف لا والله جل وعلا يقول عن ابن ادم وانه لحب الخير لشديد اي المال ويقول سبحانه عن جماعه بني ادم وتحبون المال حبا جما ومن هذا المنطلق تنافس الناس سعيا تلو سعي في تحصيل هذا المال وكدحا تلو كدح في لملمة المستطاع من هذا البراق الفاتن، غير أن صحة مثل هذا الكدح أو فساده وحصول الأجر فيه أو ذهابه لمرهون بحسن القصد والمورد فيه أو بسوئه ما معا وفي كلا الأمرين يقول سبحانه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه لأن المال سلاح ذو حدين فهو لأهل الإسلام والإيمان وحسن القصد به نعمة يحمدون الله عليها صباح مساء وهذه هي سيم الأمة الخيرية الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهو لأهل الكفر حسرة وبلاء مهما تعددت مصادره وكثر توافره لبعدهم عن وضعه في موضعه وما ذاك إلا ليكون ندامة ووبالا عليهم كما قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين فإن معظم أوجه الإيرادات والصادرات لدى من كفر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم منصبه فيما حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم من أخذهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل والصد عن سبيل الله وتلك العمر الله هي الحزرة والندامة ولا تساعة من دم ولا من دم وليس بعد الكفر دم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون وإن مما يدل على أهمية المال في حياة الفرد والجماعة وروده في القرآن متصرفا مدحا وذما في أكثر من ثمانين موضعا أيها المسلمون إن الشريعة الإسلامية الغراء جاءت حاضة على عمارة الأرض وتنميتها اقتصاديا وتنميتها اقتصاديا بما يكون عونا على أداء حق الله فيها فلقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها فله بذلك أجر رواه البخاري في الأدب المفرد ومن, ومن هنا فقد حرص الإسلام أشد الحرص على توفير ضمانات أو ركائز لتحقيق هذه التنمية الاقتصادية واستمرارها ولعل من أبرزها تحقيق الاستقلال الاقتصادي والتنمية المستقلة لدى المجتمع المسلم ليكون قائدا لا منقادا ومتهوعا من قبل غيره لا تابعا والاستقلال الاقتصادي يعني بداهة نفي التبعيه الاقتصاديه للاجنبي ويعني سيطره المجتمع المسلم سيطرة المجتمع المسلم على مقدرات بلاده الاقتصاديه دون تدخل اجنبي لان فقدان السيطره الاقتصاديه فقدان لما عداه من السيطره السياسيه والعسكريه والاجتماعيه والثقافيه ولذا فان التنميه الاقتصاديه لدى المجتمع المسلم لا يمكن أن تتم دون الاستقلال الاقتصادي والتنمية المحلية المعتقه من رق الأجنبي لها إن الأمة الإسلامية في هذا العصر تكتوي بلهيب من الفوضى الاقتصادية والضعف التنموي كما أنها تعيش فسادا اقتصاديا يدب دبيبا ويتسلل لواذا بين الحين والآخر عبر منافذه الرئيسه في المجتمعات, في المجتمعات المسلمة عبر منافذه الرئيسه في المجتمعات المسلمة وهي منافذ التسلل الفردي والمؤسسي والمنتظم وإن اتساع مثل هذا وإن اتساع مثل هذه المنافذ لكفير بتفعيل البلبلة والخلخلة المسببين عدم الاستقرار عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والنتيجة التالية لمثل ذلكم تخلف ذريع في السوق المالية والنمو وضع اقتصادي فادح بالمسلمين وإن كثيرا من الدراسات الحديثة لا تؤكد وجود علاقة عكسية بين الفساد الاقتصادي والنمو ومن هنا فإن الأمة الإسلامية لو أخذت بالمعنى الحقيقي للاقتصاد الإسلامي لما حادت عن الجادة ولما عاشت فوضى التخبط واللهث وراء المغريات الماليه من خلال التهافت على ما يسمى بالبورصه والمرابحات الدوليه التي تخ... التي لم تحكم بالاطر الشرعيه التي لم تحكم التي لم تحكم بالأضر الشرعية. التخبط ايضا في سوء الموازنه وعدم احكام القروض الماليه في الحاجيات والتحسينيات ما يسبب تراكم الديون على, المس... على مجتمعات لا تضيق حملها ولذا فإن التنمية الاقتصادية الإسلامية لا تعترف بتنمية, لا تعترف بتنمية الانتاج الاقتصادي بمعزل عن حسن توزيعه كما أن جهود وأهداف الاقتصاد الإسلامي يجب أن تكون مضاعفة يجب أن تكون مصاغة بعناية فائقة للقضاء قدر الطاقة على فاقة الفرد المسلم وبطالته ومعاناته السكنية والصحية والغذائيه ولو تأمل الناس حقيقة المفهوم الاقتصادي الإسلامي لما وقعوا في مثل هذه الفوضى ومثل ذلكم التخبط لأن كلمة الاقتصاد في الأصل مأخوذة من القصد وهو الاستقامة والعدل والتوازن في القول والعمل وفي الإيرادات والصادرات وفي الكسب والإنفاق فالاقتصاد الإسلامي هو في الحقيقة توازن في التنمية واعتدال في السوق المالية يحمل المجتمع المسلم إلى الاعتدال والموازنة دون إفراط أو تفريد ولذا عباد الله كان واجبا على المجتمعات المسلمة أن تسعى جاهدة إلى أسلمة الاقتصاد والتنمية من خلال توحيد المصدر وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لان العقيده الصحيحه وصحه المصدر كفيلان في احسان تشغيل الملكيه على مستوى الافراد والشعوب وقد يتعجب بعض السذج من مثل هذا الطرح نظرا لفهمه القاصر على ان الاقتصاد يخضع لذوابط ومعايير تترجم في صيغ رياضيه فحسب كلا بل ان النظام الاقتصادي المهيمن في عالمنا المعاصر كان في الاصل قد وجد في بيئه ملائمه له لدى غير المسلمين وذلك بعد ان تغيرت لديهم مجموعه المبادئ والقيم التي كانت تحكم تفكيرهم وسلوكهم وذلك باخرين بالفلسفه الفرديه كحلقه فلسفيه تحكم الغير وتحده بمعيار المصلحه الخاصه دون النظر الى ما سوى تلك المصلحه من ناتج عام ومن هنا صارت النظرة الأجنبية للإقتصاد مذبذبة بين تحليل اشتراكي وتحليل رأسمالي، وهذا دليل واضح على تأثير الاعتقاد ايا كان نوعه على التنمية الاقتصادية ولذا فإن التقدم الحقيقي في دراسة الاقتصاد الإسلامي إنما يجيء في الدرجة الأولى من خلال ربطه بالقيم والمبادئ الإسلامية والاحتفاظ له بالصبغة التي أرادها الله وعدم مسخه وتشويهه بوضعه في قوالب الاقتصاد الوضعي ومما يدل على ما ذكرناه بأن الإسلام ينظر إلى النشاط الاقتصادي المتعلق باستخدام الملكية والتصرف فيها على أنه محدود بما شرع الله وما نهى عنه هو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحظ من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون بل قد جاء في الشرع ما يدل على أن فساد حال المسلمين وذلهم وضعفهم وتمكن عدوهم منهم قد يكون, قد يكون بسبب ما يرتكبونه من مخالفات في مجالات السوق المالية فقد قال صلى الله عليه وسلم اذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينه وتباعوا اذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله انزل الله بهم ذلا فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم رواه الامام احمد ورجاله وثقات وبعد يراكم الله فان الاقتصاد الاسلامي لا يحتاج في النهوض به الى المستوى المطلوب الى جهود المخلصين من العلماء وأهل الاقتصاد ومساهمتهم الجادة في إيجاد المفتاح المدخلي للاقتصاد الإسلامي الصحيح مع مراعاة فقه هذه المعضلة في تركيبها الواقعي وتشكيلها الاجتماعي وكذا مراعاة الخضوع للخطوات المشهورة في كل دراسة جادة وهي أن تبنى على الملاحظة اولا ثم الافتراض ثانياً ثم التجريب والوصول ثالثا أو بمعنى آخر تخضع لاستخدام المنهج الاستقرائي والاستنباطي بهدف الوصول إلى كشف العلة الكامنة والسبب القابع وراء ظمور وراء الاقتصاد الإسلامي في مقابل ضده وهذا الأمر يتطلب منا أن نبحث في المنهج النبوي كسبيل أساس لكشف سنن الهدايه والإرشاد وتجنب بقتل النفس بالممارسة السلبية للاقتصاد انطلاقا من قوله تعالى واحل الله, الله البيع وحرم الربا وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا, الربا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما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 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد حتقوا الله معاشر المسلمين واعلموا أن المشكلات الاقتصادية التي يواجهها العالم الإسلامي اليوم ما هي إلا بسبب غياب المنهج الاقتصادي الإسلامي الصحيح والذي يتناول تنظيم جوانب النشاط الاقتصادي في الحياة العامة بالعدل والتعاون والتكافل والإحسان التي من خلالها تتحقق المصالح للأمة وتدرأ المفاسد عنها وإن التطبيقات المعاصرة في المؤسسات المالية الإسلامية في مجال المصارف والتأمين لفي حاجة ماسة أيضا إلى إدراك المجتمعات والحكومات والسلطات الرقابية لقيمتها والأثر الإيجابي في دعمها وتوثيقها وإذا ما أردنا إل كاء مثل ذلكم النشاط الاقتصادي الصحيح فعلينا جميعا ألا نهمل عنصرين مهمين في هذا الميدان ألا وهما عنصر الزكاة وعنصر الوقف البهما بهما يتحقق الدعم اللامحدود لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي للأمة يضاف إلى ذلكم عباد الله الوعي التام في التعامل مع العولمة الاقتصادية والتي أصبحت واقعا يفرض نفسه على العالم اجمع ما يؤكد التعاون الاقتصادي البناء بين الدول الاسلاميه لزياده التبادل التجاري بينها وانشاء سوق اسلاميه مشتركه تنافس الاسواق الماليه العالميه لان مستقبل المسلمين يجب ان يصنع في بلادهم وعلى ارضهم بكدحهم واخلاقهم حتى لا يقعوا فريسه لأخلاق التسول الفكري الاقتصادي بكل صنوفه في طاقاتهم ومقدراتهم لأن أي امه تبني مستقبلها على مثل ذلكم التسول فهي امه ضائعة في تيه التسول على الاقتصاد الأجنبي فأنا لها حينئن الاستقرار والظهور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هذا وصلوا رحمكم الله